مَمَّا دَارَ السُّجُودُ مَمَّا بِنَا يَمْقُرُونَ مَمَّا طَالَ السُّجُودُ مَمَّا بِنَا يَمْقُرُونَ أَبَدًا نَنَهُن قَسَمًا أَنَّهُن قسمن النهون إبكي دما يعيون لإخوة في السجون إبكي دما يعيون في السجون آذاهم المجرمون عاداهم المعتدون آذاهم المجربون عاداهم المعتدون كبلونا بالحديد قيدونا للنحين كبلونا بالحديد قيدونا قولنا قول سديد فعلنا فعل رشيد قولنا قول سديد فعلنا فعل رشيد دربنا درب الأسود نهجنا نهج الصمود دربنا درب الأسود نهجنا نهج الصمود عفنا حياة الركود دقنا لدار الخنود عفنا حياة الركود جاسوس صنعاميل للمخاذر لا تميل فهو جاسوس صنعاميل شيخنا السيف الطويل الزرقاوي اخوتي نرجو الثبات في الطريق حتى الممات اخوتي نرجو الثبات في الطريق حتى الممات فاصبروا كنوا أبات لا تبالوا بالطبال فاصبروا لا تبالوا بالطغام مهما تطور السجون مهما بنا يمكرون مهما تطور السجون مهما بنا يمكرون أبدا ننهون Qasaman nana hun Abadan nana hun Qasaman nana hun Qasaman